في مسائل كتير اخواننا هنا بيسالوها اهي وفي اسئله ثانيه ف الموضوع مستعجل وما يحتملش انتظار ف انا ارتقيت لو انتم شايفين كده معايا يعني ان احنا يبقى لينا جزء من الدرس في السياسه بحيث ان احنا يبقى عندنا قواعد ونقدر نفهم اللي الأمور اللي بتسألوا عنها المستعجلة دي وما يبقاش في تنازع فيها لتعرف القواعد يسهل الاتفاق إنما القواعد غيبة كل واحد هيرى رأيه غير التاني هتلاقوا فيه كلام مباشر رد على أسئلتكم وهتلاقوا في كلام قواعد تؤدي في النهاية إلى الرد على الأسئلة فلوش عارف رأيكم إيه اه ولا لا ها واحد احنا يبقى في جزء مثلا وليكن ربع ساعه في السياسه يعني احنا درسنا اربع حاجات حاليا صحيح مسلم حديث يعني وبعدين السيره وعين الفقه وعين الاخلاق النهارده طبعا ما اقولش علشان في اخلاق يعني الفقه كان النهارده في اخلاق والمره اللي فاتت ف علو الهمه والتوفيق والتوكل والامور زي كده يعني خلاص استوفينا الكلام على الاخلاق فهيبقى يبقوا 5 يبقى في مثلا ربع ساعه للايه على اعتبار إنها جزء من الفقه يعني بدل ما ناخد مثلا ساعة ونص فقه عبادات هيبقى مثلا تلتين المدة فقه عبادات وتلت المدة أو ربعها زي ما تشوفوا يعني سياسة شرعية وفي نفس الوقت يعني بعد ما نقول القاعدة المرادة نرد بقى على سؤال مثلا من الأسئلة اللي انت جاد دي يبقى ايه الراي بقى لسه راح في سيرش براوز ثاني بس ان نقرا السياسه في الراود. الراود مفوش بتقول ايه ممكن نخرج احصى في صحاح بوست هو دول ال اختصات اللي, اللي ما فيش مانع ما هيبقى طبعا احد اصلا طبعا مش هيستوفي مطالبكم انما ده من الامور الاساسيه اللي تقرا ما كلام يعني اه صح يا ريت فقط ركزت ما هو أصلنا طبعا ما نشعاوز يحصل اختلاف وجدال كتير عشان القلوب ما تختلفش لأن الأسئلة أنا شايف معظمها ما فيهاش حاجة هتعمل بيها يعني مش حاجة مستعجلها تعمل دلوقتي معظمها كده إنما هي بيقولك لا ربما يحصل عايزين يبقى عندنا علم بالامور فممكن الحاجة المستعجلة اللي خلاصها ينبني عليها عمل فورا دي نستصدر فيها يعني فتوى من حد او ان احنا نبحث فيها على طول ونحاول نجاوبها ان شاء الله والامور والاسئلة التانية تبقى تمشي بطريقتها بحيث انه ما يحصلش بقى نزاع واختلاف وكده تمام يا خد اا ماشي مانع يعني ما عنديش مانع الكيسين اخترقوا لا كل الاسئله عايزه قواعد برجاء الدعاء لاحمد ممدوح حيث مريض ولم يتمكن حضور الدرس اليوم شفاه الله ملاحظات ارجو قولها مثلا برجاء تفعيل موضوع القرآن في حفظ تسميع لاهميته وتمنى ان هذا تتابع الموضوع دوريا حتى يكتمل على كل حال الاقتراح بتاع محمد ده كان الاقتراح جميل جدا ان حد يمسك موضوع الحفظ اسلام محمد اسماعيل ليه بقى ما كتير بما ما مبلحقش زائد انه ناس كتير ما بعرفش ايه يعني اشخط فيهم وبهدلهم وكده فاما تجيبوا لي اتنين شيء يهمهم حاجه يعني واخدين علي واخد عليهم فدي فيها فرصه كويسه ما تبعوش على الطش تبعوهم مطلبه ما حافظتش انا ما فيش فيهم وخلاص كده ايه موافق وطبعا لو حد حفظه ومحفظوش زيادة ليه يعني لازم ايه يعني يبقى فيه بند لا يعني لو الناس حفظت المقرر خلاص او نسبة يعني نسبة كويسة نسبة نجاح ماشي يعني مش مية في المية يعني افرض نسبة واستحيله طيب الحاجة التانية اتمنى ان يكون بيننا شيء عملي لزياده الترابط بين الاخوه لانه ضعيف من قصيمي من وجهه نظري وعلينا ان نجتمع على قلب واحد خاصا في هذه الايام خاصا ازاي خاصم قلب واحد خاص يعني نخصص قلب واحد يكون ايه ما بيزعلش ويبقى كلنا زيه يكون حبوب وطيب يعني مين اللي ما بيزعلش انه كنت بقوله الاول احمد فاتحي وانه اتضح انه بقوله لا بداش الجوازة دي زعل بتخانق معايا وكذا انه سبتك كتير اهو انت عارف ان انا صعبة في الحاجات دي مش <تصفيق> كتير اهو عملتهاش مع حد هسيبه كده وما عودش هزقه كل شوي خاصة في هذه الأيام طبعا ده موضوع يعني مطلب مهم جدا وطبعا فيه إجاب وسلب الأفعال يعني إجابية وسلبية يعني فعله تركب معنا ثاني فمن جهة التارك عايزين نخف على بعض شوي يعني انت مثلا عارف ان تارك مثلا كسلان وبيع القضية ولا مهتم بالدولة ولا باللي بيحصل ولا بالبتاع بدل ما هزقه واشتمه وبهدله و... وقل له انت غبي وانت مثلا كذا والأوصاف اللي موجودة فيه دي <تصفيق> لأ اشتما بتاعتي غير دي يعني بدل ما أعد كده ويقوم هو ادغاز ويبقى فيه حزازيات يعني أهيب يعني أذكره وأقوله كده منفعشي وكده احنا ممكن نهلك ونضيع أن ده واجب شرعي وأنا خايف عليك الإثم كل ده مقبول إنما لو شتيمه وترياءه وتهكم هيدغاز بقى يبقى أنت هيستدعت فيه النوازع المشحلو كل عبادي يقوله التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينه ان الشيطان كان الانساني عدوا مبينة معين موسم يكون بتهذر معاه او بتنصحه اختار اللي هي ويقوله في المثل الملافظ زعد دي حاجة الحاجة التانية طبعا نحاول ان احنا يعني نؤدي حقوق الناس وما نقصرش فيها ونترك الإهمال و... وطبعا نسأل على بعضه و... أنا جبت التليفون النهاردة وقعد تسأل على الناس الغيبين وقال يا سلام دي حاجة جميلة جدا ولا واحد منهم جي طفا جمال جي ما جيش يا والحمد لله ها؟ جيها و... أمير بس اعتذر و... يعني قال أنا بس النهاردة عندي اعتذار إنما بس ككلمت بقى محمد شوقي قفل السكه في وشي ما كلمت ياسر ما مش عارف مش عارف مين تاني غايب احمد شافي وعدني يجي يوصلني الدرس ومجاش ها ترك. ترك الواجبات الشرعية شايف اخوانك هنا بتهزا وتبهدله مش تدفع عنهم جميل احمد جميل احمد جميل مهسايد من زمان انا يعني بقى اشوف الناس الاحتمالي اللي... يعني كان بتيجي قريب وبطلت احمد سيد واحمد جميل دول فئة تانية يعني عاوزة نشوف هيجوا فعلا ولا مش عايزين يجوا؟ مين؟ انت انت البقى اللي بقى اللي خليتهم ما يجوش بيقولوا قلت لهم هاتوا الجداول معاكوا ما جهوش قال لك واه الجداول اللي جايين بدل ما نيجي نتهزق ايه يعني لما تيجي تتهزق وتاخد لك قلمنين يعني هيجرى ايه يعني فكرتيني بالجداول جبتوا الجداول معاكم الحد الجاي كل واحد معاه جدوله السواك والعطر والسبحة وهنفتش عالضوافر والحاجة زي ما قلنا هل يجوز شراء رش من اجل تعلم الصيد طبعا تعلم الصيد كويس جدا هل يجوز صيد الغربان على انه من الفواسق اه الغرب لا حلو اوي اوي اوي ايه بتحكوا ليه مسألة في الصيد مش حاجة يعني طبعا انت ليه بتدوها ابعاد الملقعدين زي التلقيح وخلاص ما احنا قلنا الكلام ده وقلنا لازم الانسان يعني الماشي صحة يتغيد كده رياضه خفيفه علشان ربنا سبحانه وتعالى ينشطه ويدي له قوه وهمه وصحته تتحسن برضه يجي بلطجيه يهجموا عليه يعرف يدافع عن نفسه يعني مش هينفع يبقى المسلم تلقه كده ما هو من زمان ما خدش ما اصلك لو لسانك عيد شويه كان استجابوا إنما نازل شتيمة وتهزيق وتقول لهم المشايخ مش عارفين حاجة وانا انت عايزهم يستجيبوا طب قلهم يا سلام عن المشايخ وحلوتهم تعالوا بس ايقول لك ايو كده مضبوط يبقى انت ايه عايزة سياسة الموضوع وانتهى من المسافر كينيا ده اه طيور يعني على الغراب على صعيد الغراب على المقصود السؤال اللي هو يستضع يكله يعني ولا مقصود منه اللي هو يتلو <تصفيق> مش مقصود خالص الموضوع الغراب مش مقصود في الموضوع مش تفوق معنا كده تفهم السؤال في ايه هو ايه المقصود انت بقى بقى على الغراب بقى دلوقتي مشغول بالغراب <تصفيق> يعني لازم الحاجات تبقى يعني حكايه الغراب دي بقى بعدين يعني انا جاوبت على السؤال ماشي على الغراب ده رمز رمز هو ذكر انه الان المناق بيقول هو ذكر انهم الفواسق وطبعا الفسق نوعين ثلاث أنواع فسق أكبر وفسق أصغر وعنه افرد هجم عليك غراب أو كده أو كده هي موتك مش انت اللي سألت اللي هيجي البلطجي ومعاه السكينة وداخل علي هعمل ايه ويقول له توكل على الله بل الإسلام بالتوكل على الله طبعا يحصل له من الخيرات وهو متوكل على الله يتوكل على الله يخلص اللي المشاكل اللي قدامه علشان ربنا يكرمه <تصفيق> واضحة الإجابة؟ واحد دخل لك بالسنجة تعمل له ايه ده؟ على طول فأول الثورة جابوا واحد مكالمة يعني من البلتاجية طلعوا بتاعه فواحد بيقول لهم أنا فلان من الحتة الفلانية وجالنا بلتاجية فأبضنا على, الوا... على واحد وضربناه على موتنا يعني كسرنا له دماغه موتناها يعني كسرناه دماغه واطعناه وعملنا فيه فالمزيعة بتقول له اه يعني ضربته فمات متضرب قال لا ما ماتش متضرب احنا موتناها وبيقول احنا في الحتة الفلانية وشارع كذا واسم كذا اه يعني معناه ايه انه مش, مش, مش, مش احنا بنضربه رحمية في ادينا لا, لا ما هيعمل له ايه ما هو جايب معه سلاح جاي موتك هتعمل له ايه ده بالنسبة لأسئلة السياسة المشكلة اننا نسأل في هذه الامور دائما وباستمرار في هذه الاونة فنزيد فهما جيدا ولا فنريد بقى فنريد فهمها جيدا ومعرفة إجابتها خاصة أن الجميع متوجس من الفعليين ولا يعرف ماذا سيفعلون واتضح أن الفعليين أنفسهم بن نحن لا يعلمون ماذا سيفعلون وإلى ما سيدعون سيدعون بقى يبقى وماذا سيدعون مش الامة الامة يبقى الدعوة مش الد... مش... وماذا سيتركون وماذا سيؤجلون ماشي انا مسافر في بلاد غريبة جنوب افريقيا وستبدأ راحلة العودة يوم الخميس لينا وسأهبط في كينيا لتغيير الطائرة وما ظل بها وساظل بها من الساعه السادسه صباحا يوم الجمعه الى للسادي... الساعه الخامسه عصرا فكيف ستكون صلاه الجمعه بانقصن حكمها وطريقه قضائها ما انت من 6 صباحا ل 5 عصرا ما تصلي في كنيش على كل حال الجمعه تسقط يسقط وجبها على المسافر الجمعة يسقط وجبها على المسافر وخاصة ان ده خارج قبل ابتداء يوم الجمعة يعني قبل فجر الجمعة فما فيش خلاف في سقوط الجمعة عنه فلو وجد مسجد او بيصلوا يعني في المطار او مسجد بجواره او يروحوا ييجي يصل للجمعة افضل طبعا من صلاة الظهر ان كان شي يصلوا الظهر بقى صل الظهر ركعتين قصر طريقة قضائها للي يفوتوا الجمعة بيصلي الظهر ولكن كان مقيم بيصليها اربع ركعات وكان مسافر بيصليها ركعتين وهن يجوز جمع صلاة الظهر والعصر في يوم الجمعة ها يعني انت ما صليتش الجمعة ويسليب الظهر والعصر نفهاش حاجة ان شاء الله وقصرهما طبعا يجوز القصر والجمع في الحالة اللي انت قلتها دي وقال يجوز ان اصلي في الطائرة وانا جالس لضيق المساحة جدا في الطائرة ومنع المضيفين من هذا الامر ومضيفين كنيين يعني اللي يقوم يكلوه كده زي بيكلو الأرود يصلي يروح في مكان واسع يصلي الفريضة النفلة طبعا سهلة انما الفريضة يروح في مكان واسع قدام الباب حاجة ويصلي إن منع من هذا وأجبر على ألا يقوم في أي مكان يبقى يصلي على حاله إن أجبر على إنه ما يرحش يقف في أي حتة يصلي على حاله وخلاص هيعمل إيه؟ وهو مجبر <تصفيق> يقف في مكانه ويستقبل القبلة إن أمكن وبعدهم يركع ويسجد يعني ساعة إن أمكنه الجلوس أمكنه وأمكنوش يعني طبعا الركوع ممكن هو واقف السجود بقى يسجد إن أمكنه إن أمكنوش خلاص يصلي على حاله يعني يصلي وجالس إنما له أن يقف يعني فيه لأنه يمكنه الوقوف ولو الى غير القبله ما امكنوش استقبال القبله يا طياره ايه مضيقين كراسيها حاجه بيقول قدام ان هو انه يصلي في الكام قدام ان هو يصلي كام بس العكس اتجاه القبله او يصلي ويقع لسه اتجاه القبله اللي قدامه ممكن يقف يصلي في كام ويقع ويسجد عادي اهي عكس ابني مثلا لكن ممكن عكس القبله طب ما يلف ويخلي رجله ما تروحش يعني <تصفيق> يعني مثلا انه في ممر ضيئ كده اه ما تريش في الطيارة ممر ضيئ قوي كده يعني يقف بجنبه يبقى مستقبل القبلة ما يقفش يعني عدل كده يوقف يعني يقف في الممر الطيارة ضيئة ما يقاش <تصفيق> فيها في الممر يقف بطوله يعني هو دلوقتي واقف مستقبل القبلة اه لا مثلا القبلة مواقف يعرف يقف عدل كده يعني يعني اللي يقف كده يقف كده اللي يعرف يقف كده يعني هو بتكسح خلينا حاجه بحاجه يبقى الوقوف يقف عدل مستقبل القبلة هنيجي بقى الركوع مش هيعرف يركع مش كده يبقى يركع بقى بقدر الامكان <تصفيق _> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> لا ان هي طبعا المساله مش موجوده قوي كده بس هم طبعا عايزين يفرضوها كقواعد لا. بيصلي بسرعه بقى ركعتين لا وطبعا الصلاة في الممر لا انما انا غالبا انما ببقى في الطيارة بطلع قدام الحتة اللي قدام الباب او الحتة اللي قدام الـ الـ الاكل في حتة كده بيعملوها الاكل او حتى قدام الحمام يعني باخد بطنية بتاعت الطيارة دي بقى فيه بطنيات كده اللي عاوز ومفرش البطنية ومصلي عليها او ورقة او حتى لو صلى كده يعني بس طبعا بيبقى مكتب ويبقاش نظيف قوي فالافضل وفيهم صليات صغيرة كده بلاستيك بريالين يعني بحطة بلاستيكة تفريدها كده وتصلى عليها اي حاجة اه يعني طبعا الافضل الاحتياط في المحتمل انما لو ما لأشغر كده يصلي بقى الخلاص المحتمل الذي يحتمل النجاسة الأفضل الاحتياط عنه الأفضل إنما لا يقطع بالنجاسة يبقى يجوز النوم يعني مثلا قاله يدي الصبي مثلا اللي هو يعني ينجس نفسه ويعونه نحوه احنا خدناها مش خدناها ولا خدناها خدناها في الروض إنما تصح يعني تصح العبادة ولكن في شيء مكرهه شويه مش خدنا كرهت اذا الصبي يحطها في الاناء والحاجات الذكاه انما قلنا يجوز الصلاه في ثياب الكفار التي تلي عورتهم عورتهم مش خدناها دي على اعتبار ان مش متيقنين النجاسه انما النجاسه محتمله فالانساني ايه عليها ان امكن استحباب وده طبعا اللي انا بعمله وانتم بتقعدوا تضحكوا وتستغربوا وانتم معفنين ومش فاهمين حاجه صح؟ ده مش صح ايه يا ده. لا يا انا شغله عشان يصليوا زي المسجد يعني مش عشان النجاسة قوي يعني وبرضو يعني ودلوقتي النجاسة قلت كان زمان كانت مصر دي عبارة عن بركة مجاري فيسلكوا المجاري النهاردة بكرة تقوم طفح وضربة في الشارع قاهرة كده فالناس تمشي تدوس في المجاري فيخشوا يقلعوا الجزم حتى الناس اللي مش متدينين يقلعوا برضو على باب الشائل إنما دلوقتي ما بقيتش معني وخلاص الأرض بقت معظمها طاهر يعني لأن حكاية ضرب المجال دي انتهوا منها يعني ما بقيتش ألا في أحياء معينة أو حاجة زي كده يعني فلو ساكن في الحي ده يبقى تراعة مش ساكن خلاص يعتبر النعل طاهر لأنه يطهره ما بعده فمن اعتبرش المجاس انما. نقول انه بيحافظ يعني عشان التراب عشان وحل من غسيل العربيات عشان كذا يعني ماشي يبقى الواحد قعد في نظافة يقعد كده في يعني انواع القرف كلها صلاح جيه مهدي عقر السيد سلامة هيسم جيه